ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن, سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب